يخرج من بين الصلب ja إنه على رجعه لقادر يوم minua, niin فما له من niin ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل